book 2 57 57 57 pri zdravniku und al tabib und al tabib naruchen sam pri عندي موعد مع الطبيب عندي مع الطبيب. <تصفيق> الموعد عندي في الساعة 10 الموعد في الساعه 10 како вам ما اسم حضرتك Prosim, vsejdite se v čakalnico. Tafaddal, ežlis, fi hrfat, el intizar. Zdravnik pride takoj. Al tabibu se je ti halen. Al tabib se je ti halen. Kje ste zavarovani? تأمينك الصحي مع أي شركه تأمينك الصحي مع اي شركه كاي بماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان هل تشعر بالم هل تشعر بالم Kje vas boli? Ejna el Maudijo, el Levi Juklim? Ejna el Maudija, el Stalna me boli hrbet. Ešorude iman bi alamin filvar. Ešorude iman bi alam fi elvar Pogosto me boli glava. Andi sudaun fi le avd Andi soda fi leb el avkatd. Časihih me boli trebuh. Ešo v ahjenen bi element filboten Ešor Prosim slecite se do Min fodlik. Ikshif in nusfalalui minjismik. Minfadlak, ikshif elnusuf alahalui minjismak. Uležite se prosim na ležalnik. Minfadlik, tamedded ala sarir. Minfadlak, tamedded ala el sarir. Kervnitlak, ja uredu. Bartudem, تمام ضغط الدم تمام داو وامبوم اينيكتسييو اعطيك ابره حقنه اعطيك ابره داو أعطيك حبوب, أعطيك حبوب. Daubam bom Rezept zum Lekarno اعطيك وصفه طبيب للصيدليه اعطيتك وصفه طبيه للصيدليه